بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسقرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجرًا غير ممنون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 ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من ناعل الخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تُتلى عليه آياتنا قال أساطير لولين سنسمه على الخرطوم إن بلونهم كما بلون أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصرم أنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين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 İnne l-kum لَمَا l-ma t-chiyrun, am l-kumu aymanu alayna balıgatun, la yomu al-kiyam. İnne l-kum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 Tasbir lı hukmı Rabbı kılat kın kıçahıbı elpürti ızna da ve hı makrım